قَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين يَوْمَ تَأْتِي كُلْمَ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 كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فاذق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 فَمَنِ الْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ السِّنَةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ الْيَتِفْتَوْ عَنَ اللَّهِ الْكَذِبِ إِن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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَدَعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ, وجادلهم بِالَّتِي هي أَحْسَنِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ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 ولا تحزن عليه ولا تَكُ في ضيق وما يذكر ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن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 واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سوى وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون